هذا سؤال إني ما كان جوابه مناسب إلا لأنه موجود وما كنا نتصور أن يوجد مثل هذا السؤال أو مثل هذا الصنيع لولا أنه من الفتن ايضا من الفتن هذا يقول هل تنصحنا بالأخذ من الشيخ عبد الله بن جبرين مع الرغم من اللمز الذي قيل فيه ثم هل هو معتبر مثل الشيخ يسأل عنه صلى الله عليه فيه. هؤلاء الذين يلمزون مثل هؤلاء هؤلاء قطاع الطريق بالنسبة للتحصيل الشرعي هؤلاء الذين يحولون بين طلاب العلم بين شيوخهم أن ينبري شخص نكرة يقول فلان علان يطعن بأئمة الإسلام شيوخ المسلمين إذا طعن بالشيخ من يسلم لنا فعلينا بالكبار أمثال هذا الشيخ الجليل الذي نذر نفسه وقته منذ عقود لخدمة الدين والعلم الشرعي والله مستهلا